وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ فإنا نسحر منكم كما تسحرون قال إن تسحروا منا فإنا نسحر منكم كما تسحرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخفر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 النور كل نحمل فيها حتى اذا جاءنا وكانت النور كل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من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 وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وقالوا كن فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم ان ربي لغفور رحيم وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِيهِ مَعْزِلٌ يَا بُنَيَّ وَكَمْ مَعَنَا وَهِيَ تَجْرِي 119. وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وكان في معزل جَبَلِي يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ سَأَوِي إِلَى جَبَلِي يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرِقِينَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرِقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ وقضى الامر وقيل يا امن بالله اسي ويا سماؤ انزل غيظ الماء وقضى الامر وقضى الامر وَالسَّمَاءِ وَالْجُودِ وَقِيلَ وَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ افْضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ وَعْدًا لِلْقَوْمِ الظالمين وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ذَنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ الحق وانت احكم الحاكمين